انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولائك فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما